وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ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 فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قُ المشِكينَ حيث وَجدَمُهُم وَخذُوهم وَحصُهُم وَقُلدوا لَهمم قُ مَصَد فإتَاب وَقامُ الصَّلَةَ وَآتَذَّكاتَ فَخَلّوا سَبلَهمم إِ الله غَفُور الرحيم وَإِن أحدد مِنَ المُشِْكينَ اسَجاركَ فَأجرهُ حتى يسمع كَلَامَ الله فأَجرهُ حتى يَسممع كللا والله ثم ابلغه ما امننا ذلك بانهم قوم لا يعلمون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 كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الاوا ولا ذمها يرضونكم بافواههم وتابا قلوبهم يرضونكم بافواههم وتابا قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنها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 تلك الكفر إنهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اولا مرو اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا, ولم يتخذوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيْجَهَا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 يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَرِضْوَانٌ وَجَنَّاتٌ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ يُعْدُهُ أَجْرًا عَظِيمًا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 قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ الله رسوله وجهاد في سبيله فتصُ حتى يأت الله بأَم فتَصُ حتى يأتِي الله بأَمرِ والله لا يهد قَوم الفاسقين لقد نَصَكُم الله في موااقن كثيرَة وَيومَحون وَيوومَحونَلٍ إذ عجََتكمم كَثرَةُكم فَلَ تونِ عنن يكُ شَيئ وضاقَتعَلَكُم الأرضُ بمارا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 والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عاهتهم هذا وان خفتم عيلتا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء إن الله عليم حكيم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 اتَّخَذَ لَهُمْ اللَّهُ أَنَّا يُفْكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ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 والَّذينَ يَكْنِسُونَ الذَهَبَ وَالْفِبَّةَ وَلَا يُم فِقُونهاَا فِي سَبيل اللل وَلَا يُم فِي سَبيل اللَّهِ فَمَشّهُم بعذاابٍ أَلم وما يحما عليها في نار جهنم مفتكوا بها جباهم جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لتانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواقعوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الك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 اذ اخرجهم الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا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 إن في رخافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن, ولكن ذعودت عليهلَهِ مشَّّها وَس يَحْلكونَ بالِاللههِ لَ وَاسططعنا لَ قَجنا معكم يهلِكونَ أَ فسَهُم واللههُ يعلممُ إهُ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 كرها الله بعاثهم فسبقهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما سادكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكُمُ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذِلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ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 أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم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 فَرَأَتْ أَعْجَبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتُذْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ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 وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وقالوا, وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ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 ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوب ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إِنْ عَفَوْا عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً نُعَذِّبْ طَائِفَةً لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ من بعض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 وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الذين من قبلكم. كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.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 يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد, وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله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 No, uh no, -huh.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 فَرحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَ قَعدِهِمْ خِلَ فََسُول اللهَّهِ وَكَرِهأَ يُجَاهِدُ وَكَرِهُأَ يُجَاهِدُ بِأَموالِهِم وَأَفُسِهِمْ فيِي سَبين اللهَّهِ وَقالَاوا وَقالَاوا لَا تَفِرُ في الْحَر قلنا رجهنم ما اشد حقر لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فإن وجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج, فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً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 وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ َُصيب الذيينَ كَفرَونهُ معذاابأَلم ليس على الضعفَاءِ وَلاَا على المَرربَ وَل على الذيينَ لا يجدون وَل على الذيينَ لا يجدونَ ما يُ فقُونَ حَرج إذ نَصحون اللههِ وَرَسه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 يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا مِنْ من أخباركم وسيرى الله وَرَسُولُهُ ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم سسي يحْلفُونَ بِلهَّهِ لَكُمْ إذَا قَلَِتُم إلَيْهِم للتُعْرِضُ عننهُ فَأَرِضُوا عَنْهُم إهُم عنهم رِجسُ وَمَأوىهُم جَهََّم وَمَأوَّهُم جَهَنَّ مجَزَ بِمَا كانَوا يَكْسبون.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 والدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم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 والَّذينَ التَّخَدوا مَسْجدد ظِارَ وَكُفْر وَتَفرْيقًا بَيْنَ المُؤْمننينَ وَإِر صَادًا لِمَنْ حَارَضَ اللهَّه وَرَسولَ وَإِر صَادَلِّمَنْ حَارَضَ اللهَّه وَرسُونَهُ مِن قَبل وَلَا يَحْنفُ إ أرَدنَ إِللااحُسْنَا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 ومن أوفى بعهده مِنَ الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مع الصادقين اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يتخلفوا.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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا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 ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ